اصبر نفسك كما الذين يدرون رب بغض بالغدات يلاشي اريدون ولا ت دعيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءً إِنَّا أَحْتَدْنَا لِلَّالَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا بئس الشراه وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات میرا فی سكئين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا